ambayo ni halqa nambari 111 katika سلسلة ya sharh ya hadith kitabu cha riyadu salihin tukiwa bado tunaendelea na hadith nambari 80 chini ya mlango wa babu al-yaqin wa tawakkul ambao ni hadith ya al-bara bin azib radiyallahu anhu ma Na hadithi hii kama ಹಲಿಫಿ katika kikao kilichopita Ndani yake ni dua au ಕೇ ನೀ ಅಧಿಕಾರ ನವ್ರಿ ಜಮಟೋ ಅಲ ಸಲತ ವಲಾಮ ಅಂಬಾ ಜೊ ಅಮೆ Ambazo ಶಸ್ಲಾಮು muislamu ಹಿಐ hii aisome Wakati muislamu ತಾರಿ kulala Na Baada ya ya ya riwaya imamu nabawi, akataja riwaya imamu Akataja nyingine pili Ambayo katika sahihain Inayobainisha Kwamba kabla dhikrihi, muislamu atakiwa kwanza Aa, Kama mtume salatu ataita Unapokuja katika ಜಾ lako <tayari> kulala Kwanza tawadha Vile kuswali Thumma ala al Halafu ulale Kwa wakulia, au kwa upande wako wako Au ubavu Kisha baada ya hapo Ndipo haya haya Na salatu wa Akamaliza ತಯಾರಿ ತುಮ ಹಲಫಲ ಪಂಡ ಓ ಕೋ ಬಾಪೋ ಡಿಪೋಸ ತು ಸಲತ ವಲಾಮಿಬಹ್ಲ ಆ yako ಯುಹಾಕೋ ಯೋ mane na yako ya mwisho unayoyasema katika usiku huo na tumesoma dhikri hii ambayo mwanzo wake inaanza allahumma aslamtu nafsi ilaik paka mwisho wa hii dua ambayo lillahi alhamd nafikiri sasa hivi imefika kwa wengi katika ndugu zetu kwa sababu ya zile nakala ambazo zinatolewa za kila wiki baada ya kumaliza darasa kunafanywa kama mukhtasar wa muhtasar au mukhtasar Wa Ya ya kiwemo yale maneno muhimu muhimu Au Au zile zile ambazo zime zungumzo, ya ikhtisar Pamoja na zile nusus Kama kuna, uh, adilla, apundani, kuna kama hivi, warilah, na, mepata, uh, Baadhi, ikwa, kuna kuna adilla hivi ವರ್ಸಿಮ ನೇನು ಮುಹಿಮ ಔಲೆ ಪೋಚಿ ಮುಹಿಮ ಅಂಬೋಮೆ ಜುಗಲ ಕಂಜಿಯಾ ಯಾ ಇಸಾರಝೀಲ್ಸೋಸ ಕಮ ಕುಡಾನಿ ಔನ ಕಮಹಿ ವಹದೆ ಪಚಕಾನ್ ನಾ ಯೋ Hii dua katika ಕಚಿಕಾಸಿ tasini dogo kadhalika inaweza kufanyika hiyo baadhi ya ndugu zetu nafikiri wako hapa wako tayari kufanya kazi hiyo eh, lakini kwa sasa hivi nafikiri kwa vile tunaendelea na ule mfumo wa eh, kusambaza hizi durusu kwa njia ya nakala ambazo zimeandikwa zinakuwa rahisi ziko katika uh, vyombo kama vile simu na vitu vinginevyo lakini kama kutakuwa kuna haja ya kuchapisha katika waraka vile vile hiyo inaweza Ika, Ika na na walioko hapa ta'ala uh, makusudio madhumuni ni wa kufanya Kuhifadhi hizi za mtume ಇಲ್ಪ ಶಾತ ಲಕಿನಕಿ ನ ಮೋನಿ ನಲಮಿ ಕೋ ಹಿಫಾ ಹಿಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಜಮ ಹಲ tafsiri yake <clears throat> Au ತುಮ yake kwa ಕುಲಾ ಕೋಮ ತಫಸೀರ ಯಾಕೆ ಅವರ್ಜಮಯ ಸಹಿಲಿ ನಾ katika ಎ ಹಲ tangulia Ya ಹಲ ಕಮ್ಯಾ na ನಮೋ ತರೇ ಕುಮಿ ನಾನೆ ಲುಕೋ ಕಚ್ ಕಾ ಹಲ ಕಮ್ಯಮೋ ಯರ ನತಾನೊ ರಬಿ ಅಲ ದಿ ಠು ಕಚ್ ಕಾ ಸಹಮೀಲ್ಹಿ ನ ಸಹಮು ಯೀಲ್ಮ ಜುಗುಮೋ ಏಹಿಫಿಹಿ ನವಾ ಇದ ಅಲ್ ಹದಿಫ ಫವಾ ಇದ ಅಲ್ ಹದಿಫ ಫೈದ ಜನ ಫುಂಗಮಾ ನಮಮ ನ ವೊ ಫಟೀಲಿ ಯವೈಫುಮ ವ ಶರ ಹೆ ಯಾದೀಫ ಠುಲ್ ಜೊ ನೋ ಹಾಪ ನಿಕು ಅಥು ನಾ ಸೋ ಮಕಾ ತಫಸೀರ ya kalimat au sharh ya kalimat wanazooni wengine husema sharh al-mufradat au kalimat al-hadith matamshi kama haya maana yake ni kufafanua ile matamshi au zile alfadhi zilizokuja katika hadithi ukimaliza hapo alafu tunakuja katika al-ma'na al-aam na tukimaliza tukiwa tunakuja katika pahala muhimu au mas'ala muhimu zaidi katika hadithi ambayo ni al-fawa'id wal-ahkam almustanbat almustanbata au almustafada min alhadith zile faida na na hukumu ambazo zinatokana na hadithi hii ambapo ndipo tuko hapo leo uh, kwa hivyo katika dakika haya inshallah yaadaa leo tutakamilisha hizi fawaid na ahkam na iwapo tutamaliza uh, kabla ya wakati tunaweza kusongea mbele katika hadithi inayofuata au pengine tufungue uwanja wa maswali aa uh, فائده ياwanza ya lekwa katika unwani ya fawaid in ahkam tunaanza kufafanua na kutaja al faida al ula min hadha al hadith ala wa hiya hirs al nabi sallallahu alayhi wa sallam ihtimam al nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ta'lim al muslim في ان يذكر الله تبارك وتعالى في جميع الاحوال بما في ذلك حال النوم هي النفائده الاولى كما ان ذكرنا الحديث هي حرصنا اهتمامنا بابا يا متومه صلى الله عليه وسلم ketika ku memfundisha muslimu kwamba awe amtaja Allah subhanahu wa ta'ala ana dhikri ana uradi wa dhikri ana soma fi jami'il ahwal Katika kila hali aliyo kundani yake musulam Fi jamii ilahual Hatta fi hali annaum Hatta katika hali ya kulala Kwa hivyo tunafaidika hapa katika hadithi hii Kwamba hatta wakati wa kulala Kumbe kuna dhikri ambayo Tume alayhi sallatu wa salam Ame tuekea tuisome Na dhikri hii maksus ambayo tuleonayo hapa Ina hangazia zaidi upandi wa tawakul Panle, upanle, wa wa wa wa kujitegemeza Kwa Kwa Allah subhanahu ta'ala nawawi Akaweka chini ya Kama katika Tukaona wajhu na Na na alayhi salatu Amfundisha Umuhimu ಅಲಿ ಯಕೀನ್ ಮುಬಹಿ ನೈಬುಮು ಹಲೇ ಸರಾತ ಸ್ಲಾಮ ಫುಂಡಿಶಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಮ ಅತಕಾ ಫಿ ಜಮೀಾಲ kujitegemeza Kwa Allah subhanahu wa ta'ala حتى, في, حتى جل في, في حال النوم حتى ketika وقته وكلال. ديما ونزووني وناسما ههنا kuna hikma na busara kubwa. ya kwamba ketika ila zikri aloisomesha mtume alayhi salatu wasalam wakati wa kulala akamfundisha muislamu kujiegemeza kwa Allah jalla jalal. fi waqti an-naum fi hal an-naum limadha mal hikma? qala al ulama dhalika li anna al insan adhaf ma yakun fi hali naume kwa sababu mwanadamu muislamu anakuwa dhaifu zaidi wakati wa kulala mwanadamu muislamu anakuwa dhaifu zaidi fi hali au fi wakati nom anapolala kwa sababu anapolala mwanadamu huwa ametoka katika daira ya kidunia ametoka katika mazingira ya kidunia yuko katika maisha au mazingira mengine ambayo tunayefahamu ni mazingira ya kufa A au mazingira ya mauti كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل اخرى الى اجل مسمى الله يتوفى الانفس حين موتها اي حين منامها الله سبحانه وتعالى انافش نفسنا روحه زوت انزفش وقت واكللا فلهو في وقت النوم يكون الانسان اضعف ما يكون منادما ان يكون في حال ضعيف كبيرا Nandiyo hapa sasa inajitokeza ili hikma Kwa mba katika dhikri hii Mtume alayhi salatu wa salam Aka kukumbusha ujitagemeze kwa Allah subhanu wa ta'ala Liyanna ka insana Daifu fi wakti naum Ukatika hali ya udaifu mkubwa sana Kwa hivo Inakoni munasib zaidi Kujitagemeze kwa Allah Jalla jalaluhu Nandipo mana unawona kuna jumla andani ya dhikri hii Mtume alayhi salatu wa salam Anakwambia useme Wa alja tuzahri ilaika وعطيك ظهري إليك نحن نعطي مجمع مجمع يعني نحن نعطي مجمع مجمع مجمع نحن نعطي مجمع الله سبحانه وتعالى لأنك أنت الإنسان إذا ما ندام وقت وكولالة هنا حول هنا قوة هنا حيلة هنا نمنا يوت يمكن أن يجب أن يجب لأنه لأنه لأنه لو تكون هنا أين يوت يا مضار أو شر au jambo lolote ambalo litaweza kukufikia wakati wanao yakunu minasuhula bimakan inakuwa ni sahali zaidi kukufikia shahri kamili na ndio maana ukichunguza nokuta ni rahisi zaidi viumbe wabaya viumbe arwah khabitha kama wale vile shayatin au tunaukusudia zaidi shayatin bi kwaulina alarwah alkhabitha huma shayatin wanapata fursa na nguvu zaidi vitalau bi maashi ma al insan kumchezea mwanadamu fi ayi wakati wakati nao sheitani hupata fursa zaidi kumchezea mwanadamu wakati amelala kwa sababu ma tamiliki shaytan huwezi kumiliki wewe hata mwili wako uweze kumiliki wala hujui kuendelea nini katika mwili wako akili imefungika fahamu imefungika mwili ume lala juu ya kitanda kama maiti kama mayeti la tamlikii shay'an min al-quwwa ma tamlik shay'an min al-fahm wala min al-aql wala shay kwa hivyo ndio inakuwa fursa hapa kiombe yoyote kuja kukuchezea ndipo wale wale mashaitani hasa muislamu ambaye hatolala na dhikri kama hizi alizofundisha mtume aleyhi salatu wasalam ongezea na zile zingine za kinga tunazijua ikhlas na falak na nas mtume aleyhi salamu ametufundisha alafu nasoma katika mikono yako una vivia una puliza kwa mate kidogo kuna kuvivia na kupiliza kwa mate halafu unapangosa mwele wako yote hii ni tahsin ni kinga unajikinga ili viumbe wabaya na viumbe wa washari wa wasije wakakudhuru kuonesha kwamba muislamu lao atapuuza mafundisho kama haya basi wewe utakuwa umejiweka bila guard unalala huna himaya huna tahsin inatoka kwa Allah subhanahu wa taala na natija yake ni kwamba inakuwa rahisi an taftah majala li shaytan unafungua chance kwa mashaitani kuja kukuchezea manake huku muomba allah azza wa jalla aku akuweke kwenye himaya manake dua inasema au dhikri inasema wa aljaatu dhahri ilaik kwa yule ambaye hakusema maneno haya na yale mengine aliyofundishwa mtume alayhi salatu wa salam kusoma zile muawidhat na ikhlas na zile auradi zingine Anakua, ndiyo pali unakuta mtu wakua amuka subuhi Akuambia ni melala Nasikia kama mtu wame nishika kohu hapa Namna hii e, Walala wa, wa unakuta wezi atakuwa muka kwa salatu alfajri Mwili umefunjika funjika Kwa sababu wakati mungine wanakuja wale viombe kukchezia Wanawaza kuja waka paraga juu yako pali waka lala Na wawo pia Kalala juu yako pali Na mungine wale unashari zaidi na wabaya zaidi Wanafanya paka baadhi ya mamba ambayo hayasemeki mira almunkarat walfawahish wanafanya wanafanya mambo haya na wanadam kwa kufanya fawahish haya akiwa ربما اذا كان رجل ياتي شيطان من الاناث نا اذا كانت انثى ياتي شيطان من الرجال inatokea hivi ikhwat inatokea mambo kama haya kwa hivyo kuna haja kubwa muislamu kuzingatia adhkar hizi za mtume alayhi salatu wasalam wala si chukulia kwa sahali kwa sababu tazama wewe hii ibara inayosema aljaatu dhahri ilaik ikiwa umeegemeza mgongo wako mwili wako ukauegemeza kwa allah subhanahu wa ta'ala yeye aulinde auupe himaya kiumbe gani anaweza kukusongelea mafi hakuna kiumbe acha viumbe mashaitani hata viumbe vingine alivyoviumba allah subhanahu wa ta'ala kuna wadudu kuna au hasharat kuna viumbe vingine ambavyo vinaweza kumdhuru mwanaadamu lakini ukishagemeza mwili wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi wewe uko chini ya himaya uko chini ya ya tahsin ya Allah jalla jalala kwa hivyo hapa yu wa ikhwana tunapata funzo hili kubwa funzo adhim min hadhihi al-adhkar an-nabawiyya thabita an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo kuna haja muislamu asichukulia mambo haya kwa usahali au kwa urahisi eh ndio maana tunakumbushwa mara kwa mara natujue kwamba katika kila hali طوم عليه الصلاه والسلام اممؤكيا المسلم ذكر كتembea kuna dhikri ukitoka nyumbani kuna dhikri ukiingia nyumbani kuna dhikri ukila kuna dhikri ukibaliza kula kuna dhikri ukiingia haja ukitoka haja fi jami'i al ahwal fi jami'i al ahwal ili muislam apate kumzingatia allah subhanahu wa ta'ala lakini mahsusi katika dhikri hii tunayo tulionayo hapa ikhwan anakumbusha muislam atawakkul ala allah hatta waqti wa an-nawm ujegemeze kwa Kwa Allah wa ta'ala Upate upate himaya na Na Na na kinga Kama watajia, na ma maafa ya wakati Maafa mengi mengi wakati Wakati wakati sana muislamu muislamu kufikwa na mambo mabaya wakati mzima aki amuka muslamu, amuka katika hali sababu ಇಬ್ಬಹಾನಮಾಯ ನಗಿಯಮೆಂಗೇ na ಮೇರಾಮಾ ಕ್ಷಲಾಮಾರಿ ಸಬಾ ಅಮೆ haya ನೋಮ ಅಮೆ ಫಿಕೋ ನಾ ಮಾಮಬೋ ಯ ಮದಾರಾ ndani ya Qur'ani أجابه يا mtu ambaye atasimama kupinga kwamba mambo haya yapengine yakuna au pengine hizi ni khurafat au haya mambo haya sio mambo ya kuaminika hadha kalam batil lianna Allah subhanahu wa ta'ala athbata fil Quranil Karim anna asihr wa anna shaytan kwamba sihri na mashaytani wanayo madhara kwa unadam na wanadurru manadam wa min sharri an-nafathati fil uqat kama ilikuwa ilikuwa sihri na watu wanaofanya uchawi shaitani kama ingelikuwa hayana madhara kwa mwana adam basi ingekuwa kuna maana gani muislamu afundishwe kutaawadh kujilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari ya wale wanaovivia kwenye mafundo wanawake wachawi wanaovivia kwenye mafundo ndio nafathat filuqat mafundo ya uchawi maana ذلك anna sihir wa anna ash'awadha lahu ta'thir السحر له تاثير والشعوذ له تاثير شيطاني نوعا التاثير كما عند هذا بيانه القران بيانه القران ispokwa tumuislamu atakio atujue kitu kimoja kulingana na akida na jambo lenyewe ni kwamba ame bainisha Allah subhanahu fi surah al-baqarah wama hum bidharirin bihi min ahadin illa bi idhnillah ma shaytani hawa na wachawi na waganga wote hawawezi kumdhuru mwanadamu ispokwa kwa idhni قدري قضاء يا الله سبحانه وتعالى و الوسواس و لو سيتي شيكه مambo kama hayo wewe ukishajegemeza kwa Allah jalla jalalu ukishamwambia wa aljaatu dhahri ilayka ma takhafu shay'an wa la takhafu min احد abadan usiogope kitu wala usiogope mtu mwingine yote qatta wakalta ala Allah wa fawwadtu amri ilayka katika hii dhikri kadhalika tuna ibara inasema wa fawwadtu amri ilayka na nimegemeza amri yangu yote kwako rabbi rbi tabaaraka wa ta'ala wakati wa kulala fa idha fawadha amraka ila Allah takhafu mimman wewe ki umegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni nani mwingine utakaye muogopa ni nani mwingine utakaye kuwa hofu na kofu naye ni nani mwingine atakaye kutishia iwapo wewe umegemeza kwa Allah jalla jalla mtakhafu mshai nauna la la huna ham wala huna gham wala huna huzn wakati mwingine muislamu انا واجهت فقدان النوم بسبب افكيريه بكره حيتكوجه بكره من اين ياتي الرزق بكره من اين ياتي بكذا من اين ياتي من اين ياتي الدواء والشفاء كما ان انت مريض دواءك اتاتوا وابي شفاءك اتتوكا وابي رزقك اتتوكا لكن ولالا واممبيه الله جل جلاله سبحانه وفوضت امري اليك مننه هاي اوكي يسمعها بايقين يأتيك النوم يأتيك النوم لا شك وسببه أمر يأتيك من تجميزك الله جل جلاله يولي يكبه حي يولي يكبه رزك يأتيك سكويله هو الذي يتولى أمورك في الغد لأنني أتباب أمر يأتيك سكوياك يشو وبعد الغد حتى تموت فكوف وفوط أمري إليك وألجأت ظاهري إليك قبل يأتي ووجهت وجهي إليك قبلها yake اسلمت نفسي اليك يات هي انجج تاوكل كاتكا نفس المؤمن في وقتي انو نفك اي فائده هي اي اخوان الفائده الثانيه متعلق متعلقه بهذا الحديث فائده ثانيه اللي نشكنا ان حديث هي او ان نتك معنا ان حديث هي ني كوبينيشا فضائل الذكر كبين يش فاضل يا ذكر ذكر الذكر الله تبارك وتعالى فضائل الذكر اخوان على نوعين فضل يا اذكار ذكوا اينابي او ذكوا درجه جنبي المرتبه الاولى ني الفوائد الخاصه ني فائده بعضها مخصوص والفايده الثانيه ني الفوائد العامه اذا ذكري نيغي zina fawaid khassa na kadhalika kuna fawaid amma lilafkar hi dhikrun layha hapa ambayo ni dhikru an-naum muttum aleyhi salatu wassalam am bayyinisha ndani yake al-faida al-khassa bi hadha adh-dhikr faida makhsus ya dhikrihi ma hiya hadhihi al-faida qala al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam sadiq al-mastooq fa in mitta min laylatika mitta alaish على فطره وان اصبحت اصبحت على خير وان اصبحت اصبحت خيرا جئم عليه الصلاه والسلام انا بينش فايده ذكر هي مخصوص هي ني فايده خاصه اممبيه صحابه ketika مننوه شرح الحديث بالريايه الاولى وانا اسمع هو صحابي الي اامبيوا مننوه هيا يا فلان هو صحابي شرح الحديث كما فيله متنوي الحديث yo mtunzo wa kitabu cha sharhi ya hadith ambaye ni sharhi ya riyadu salihin inaitwa dalilul falihin ana sema hadha ashabi huyo sahabi aliyokusudiwa hapa ya fulan ni usaid ibn hudhayt usaid ibn hudhayr katika katika alfam au katika matamsha baadhi ya wanazuoni wengine wanasema ni huyo huyo albara bin azim kwa sababu imekuja katika riwaya nyingine kwamba ameambiwa yeye albara bin azim na katika ile riwaya ya kwanza ya fulan المهم اوي ني اسيد اوي ني البراء بن عازب المهم ني صحابه ومتومه عليه الصلاه والسلام نافعه مخصوص يا ذكري هي اخوان متومه ما يبينش في هذا الحديث اممبيه صحابه واك فمت من ليلتك لو كش سمع م... مننوا هيا كش وكفا مت على الفطره انكف في فطره الاسلام هي سسه ني فائده يا ذكري هي مخصوص وان اصبحت أصبت خيراً أصبوه يعني اصبحت خيرا ناكiamka asubuhi utaamka ukio umepata khiri yani asbaha ta ala khair hii ni faida makhsus ya dhikri kwa hivyo anaesema hii dhikra e ikhwat mutayaqinan bima fi akiwa na yaqini ya leo katika hii dhikra wa iman bima fi hadha adh-dhikr na ana imani ya yali alio kuja katika dhikri hii anayasema anayasema yote mpaka mwisho آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أخشفك هابا أكيسمى مننوايا كويقين و إيمان متوجها الى الله تبارك وتعالى أكي اكيفا كاتكا وسيكوله ما على الفطره اي على الاسلام انا كوفا كاتكا فطره يا اسلام نا اوكيامكا لو اتكوا حي الله كيرجش روحه yako unaamka asubuhi ukiwa katika خير هي ني فايده خاصه Kisha katika faida Faida faida ama fayda ama ya ikhwan ni kuwa Kwamba Kwamba kwamba kwamba kila kila kila dhikri dhikri yake maksus, Halafu tufahamu kwamba sasa zote Zote kwa jumla Zina zaki ambazo, zote zina zake ambazo shirikiana pamoja maneno haya Tumefahamu vizuri Tunajaribu kufahamisha kwamba. Hizi adhikari, kila dhikri, Au takriban ಮನೋ ಕ್ರಿ katika ಆ unakuta kwamba imekuja kwa faida yake mahsusi angalia dhikri hii ambayo tulionayo dhikr anawm ina faida yake hii ambayo ameitaja mtume aleyhi salatu wasalam na azkari zingine kadhalika chukua mfano mwingine dhikr ya baada salah ametufundisha mtume aleyhi salatu wasalam baada attaslima baadaokeleta taslim muislamu huleta azkar ambazo amezifundisha anabawi azkar mahsusi daswi نا تحميد و تكبير 33 كيشو نكمليش ايداد 100 بقولك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيء قدير هي ايداد 100 مكمليك و كيسمي هالمننه هيا توم عليه الصلاه والسلام ماذا يقول فايده هذا الذكر ها غفر له ها uh وما -huh. تقدم من ذنبي هلف كنا كيتو تنataka tutaje hapo muhimu mfahamu unasamehewa madhambi yako walau kanat مثل ذبت البحار ونساميهوا ماذامبي حتى يقيوا ماذامبي yako ni kama mapovu ya bahari يعني ni mengi hata kama mapovu ya bahari mfano wa mapovu ya bahari madhambi الله جل جلاله يغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر هسه انغالي يا فائده عظيمه لي متعلقه بهذا ذكر النبوي الشريف الكريم هي ذكر مخصوص يا هي ني فائده مخصوص يا ذكره هي اللي يحتاج امتوم عليه الصلاه والسلام هسه انا endele namna hiyo كل ذكر ينكوت اينا فائده yake كل ذكر اينا فائده yake مخصوص على ايدامتوم عليه الصلاه والسلام فلهو كما هو اللي هو جوي kamba ukisema subhana allah 33 alhamdulillah 33 allah akbar 33 kisha na khatimisha idadi ya 100 bila ilaha illa allah mpaka mwisho allah jalla jalalo yaghfiru lakadhunubak je hii ni chance mwislamu anaipoteza hii iko nafasi mwislamu atoe salamu anakimbia mbio na kwenda zake la yadhkurullah la mwislamu al-aqil mwislamu al-hasif البصير لا يترك هذه الفرصة العظيمة التي امتنى الله تبارك وتعالى بها عبادة فرصة انبائه الله جل جلاله اميوتنوك نايو وجواكه وكواسميه ماذا بها تسا تكيجا كتك فوائد عامة يعني فائدة مخصوصة بهذا ذكر تسا ذكر زوتو كيزي چكوة أيها الأخ الكريم ذكر زوتو كيزي چكوة انقلية فائدة ياكزي قوة ونزووني ومه زafatilia fatilia hizi fawaid al-dhikr wa kaza jumlisha zote pamoja fawaid al-adhkar wakaona kwamba ni fawaid adhima kathira jiddan jiddan manachooni ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alayh amaikunja kazidondoa hizi fawaid za hizi adhkar faawsalaha ila qurabat 70 akazifikisha fawaid al-adhkar mpaka takriban 70 ابن القيم رحمه الله تعالى كتب كتابه الوابل الصيب الوابل الصيب نenda kafungua kitabu cha al-wabil as-sayib angalia fawaid az-zikr uzakutazikuta hapo ndani ma yakrubu 70 faida 70 faida faida za ajabu kabisa tukitaja kwa uchache pekee yake kwa uchache eikhwan min a'zami fawaid az-zikr ukidumu na zikri kama hizi ambazo tuzitaja وقد ومناذكرني يا اخوان ان هذه الاذكار انا سيمى ابن القيم رحمه الله تعالى هذا ذكر فمن فوائد الذكر انه يطرد الشيطان يطرد الشيطان ينكبذ الشيطان كما تلوت اج ذكر النوم يطرد الشيطان ذكر الصباح يطرد الشيطان ذكر المساء يطرد الشيطان يطرد ينكبذ الشيطان يطرد الشيطان هيكشوكبيا بس عم يكبغوزي ماعف انا شري كثيره انبذوا توزفهم ايضا من الفوائد يرضي من الرحمن تبارك وتعالى نرضيها الله سبحانه وتعالى من فوائد الذكر قال رحمه الله تعالى انه يزيل او يطرد من القلب الهم والحزن والهم الهم والغم والحزن ذكر انه دوى كتوقو كنيه مويو هم وغمو وحزن يوت انه دوى لبالي كاتكا kadhalik a dhikr yaqulu rahimahu allah ta'ala yuqawwi al qalba wal badana ina ipa nguvu moyo na mwili mwili unapata nguvu na moyo unakuwa na nguvu dhikr allah tabarak wa ta'ala na maneno haya yote ibn qayyim ana dalili yake hakuna wakati leo wa kuutaja kila mmoja kwa dalili sam laisa al maqam laisa maqam tafsiil tunataja kwa mukhtasari tu lakini yeye rahimahu allah ta'ala kuna baadhi ya hizi fawaid Ame zidondoa na kuzichambuwa kundani Kwa moja na adilla Lakini adilla zake zinajulikana Hii ya nguvu inajulikana Faida ya kwamba dhikri, adhkar Inampamu islamu nguvu Munakumuka hadithi Ali bin Abi Tali Radhi Allahu anha Namkewe man? Binti Rasulillah, Fatima Alikuwa na kumushitakia mtume alayhi salatu wa salam Kwamba kazi mekua ningumu Kazi ya kusaga Kwa mawe na kubeba maji na kuchota maji mpaka mikono imeathirika kwa kufanya kazi hizi ngumu wanawake wasalafa wa, wa, saleh kama hizo za zamani walikuwa si wanawake wa kulala na wanawake wa starehe wale ilikuwa hakuna mta teknolojia ambayo inafanya kazi zao zote hizo kama vile wanawake wa leo kwa hivyo walikuwa ni wanawake ambao walikuwa wakifanya kazi ngumu kwa mikono yao na mili yao mpaka walikuwa kiaathirika adi bint rasulullah fatima radhiyallahu anha wa ardhaha alpokonda kumshtakia mtume alayhi salatu wasalam mtume akaja akawaambia nisiwajulisheni jambo ambalo litakuwa ni bora zaidi kuliko huyo khadim kuliko mfanyikazi mliye muomba maana alikwenda kuomba mfanyikazi mtume akaja nyumbani kwao akawaambia nitawajulisheni jambo ambalo mtalifanya litakuwa ni bora kuliko mfanyikazi kuliko khadim ma huwa hadha al'amr afdal min alkhadim ahsan min alkhadim akawaambia waseme takbir tahmid تهليل وثناء وتسبيح ولته كما في لتلويت ذي الاذكار بعد الصلاه 33 واسم الذكري نذكريه ambayo inampa muislamu nguvu anaweza kufanya kazi kwa kwa njia ya ajabu wala asitaji mfanyikazi wala khadim كذلك من فوائد العامه للاذكار انا endelea kutaja ibn qayyim rahimahullah ta'ala انه ينور القلب والوجه ذكري ينور يشى مو وينا نورش عصبه وصوم المسلم ان يكون على نور موهو الاسلام والمسلم ان جاءه النور بسبب يوم تلا الله سبحانه وتعالى كوكي من فوائد الذكر ان الله ان الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على الذكرين الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ni yochirija komeni za dhulumati ila nur. Angalia fawaidhi ziki. Ukimtaja Allah Jalla Jalaluhu kwa wingi, zikran kathira. Na wazoona na uuliza, na mtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi ni vipi? Mmoja kati ya njia ya kumtaja Allah kwa wingi ni kwamba utekeleze dhikri ya kila pahali alipomtaja Mtume عليه الصلاه والسلام. Amekwambia hapa sema hivi, wewe leti dhikri. Amekwambia wakati wa kulala kuna dhikri, leti dhikri. Ukiamka kuna dhikri, leti dhikri. Kabla ya qiamo al-layl ukitaka kuamka kuswali salatu al-layl kuna dhikri pale unasema ukiamka pale umeamka unataka kuleta salatu al-layl kuswali kuna dhikri yake amefundisha mtume aliye salamu kisha ndio uswali umalize alafu uingie na asubuhi ita talaa alaikal fajar dhikri ya asubuhi inaingia tadhkurullah subhanahu wa ta'ala mchana unakwenda namna hiyo kuna dhikri ya kufanya kila fi kulli hal wa fi kulli heen wa fi kulli a munasaba tume alayhi salatu wasalam ametoka ukishatekeleza hii wanazuoni wakuambia wewe tayari uchaingia katika daraja ya adzakirina allaha kathiran ambao katika sura nyingine suratul ahzab allah akaweka katika jumla ya wale ambao amesema a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima miongoni mwa watu hawa kule nyoma aya imeanza inal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati inakuja hiyo aya namna hiyo mpaka inataja wadhakirina allaha kathiran wadhakirati a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran adheem miongoni mwa wadhikri kadhalika kwa hivyo tunashapaa katika aya hii maghfirah na ajr adheem min allahi tabaarak wa ta'ala hizi faa'idha amma dhikr isult كذلك من الفوائد العامه انتاج ابن القيم رحمه الله تعالى ان الذكر فيه براءه من النفاق ذكر انك وكا مبالنا نفاق مبالنا منافقه بسبب ونافقي هم محتاجين الله سبحانه وتعالى كوين مذبذبينا بين ذلك هؤلاء ولا اله الا هؤلاء كيشا كلي اي انا سمعه ولا يذكرون الله الا قليلا hawa mtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa uchache sana kwa hivyo kule kumtaja Allah kwa uchache ni min alamat almunafiqin min alamat an-nifaq annahum la yadhkuruna Allah illa qalilan kwa hivyo wewe ili utoke katika katika daira hiyo yambaghinak an tadhkur Allah subhanahu wa ta'ala madha thira kadhalika min alfawaid alamma li dhikr ayahwan anaendelea kutaja ibn qayyim rahimahullah ta'ala annahu yurithu ماذا يرث المراقبه يرث مراقبه الله عز وجل كل من احتاج ذكري وهو نراقب الله سبحانه وتعالى هيا يرث ايضا ماذا المحبه ان كرث يشا انكوب محبه الله تبارك وتعالى لخلقه كذلك يرث ماذا الاحسان احسان يا الله سبحانه وتعالى في درجه احسان ومسلم وانا endelea kumtaja Allah jalla jalalu mpaka anafikia daraja inayo inayosema al-ihsan ant ta'bud Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak na kaendelea kutaja fawaid na fawaid nyingi sana ekhwat al maqam la yatasau litafsil hadhihi al fawaid lakini hizi ambazo tumezitaja ayu al ikhwa al kiram ni kwa uchache kubainisha kwamba afkar zina fawaid jamma fawaid nyingi sana Jambo ambalo na mpelekea umislamu kushikamana na jambo la athikari kwa, kwa kwa uzito na kwa umuhimu. Kwa hivyo tuzingatia soala hili ya kwa na tushikilie masala ya athikari kwa wingi. Angalawo tuupate baadhi ya hize fawaid ama ambazo uzi mekujandani ya Qur'an na katika hadith za mtume sallallahu alayhi wa sallamu kama hivyo ambabo tumebainisha. Tume Kumaliza hapa, <coughs> tunakuenda katika faida nyingine. nayotokana na hadithi hii nayo ni faida inayotokana na ibara katika hii dhikri ibara yenyewe inayosema la malja wala manja minka ila ilek la malja wala manja minka ila ilek maana hakuna Pahala pakukimbia wakati na masai, au azaab, au mambo mazito, au mazito, shadait, hakuna pa ila ila ilaika kwako. Kwa hivyo kwa talja wa ta'ala, unarudi kwa Allah ಔ wa ta'ala, kila ಮಜೀಟೋ na mazito. Kutaka rahma yake, ತಲ್ಬಾರಕಾಲಿಕೋ ನ rahma ಕುತಾ ಕಹಮ mazito. كودا كرضي زك الى رضى الله سبحانه وتعالى كذلك يندوي سخط الله جل جلاله نيو نكوت ذكر هي imeshikana kimaana pamoja na adhiya zingine za mtume alayhi salatu wasallam kama ile dua inayosema Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi muafatik min uqubatik wa bika mink la uhsi thanaan alayk naduhazingeny nyingi kama hizi ambazo zimekuja kwa maana hii kwa hivyo kwa maana ya kwamba muislamu anafundishwa mtume aleyhi salatu wasalam kwamba muislamu yalja ila allah tabaaraka wa taala fi jami'i ahwali hasa hasa katika wakati wa shada'it katika wakati wa wa masa'ib katika wakati wa wa mulimat mambo ya mazito yakimfikia mambo magumu yakimfikia hukuma ya allah subhanahu wa taala law ataona kwamba hii ni kama hukuma ya allah jalla jalalu فانت تلجؤ الى الله ونرضيك الله سبحانه وتعالى قوموا امبا برحمته ورضاه كي انضوا الى رقبه او الى مصيبه بهاه معكفك نكفيتك بالعباره هي ايها الاخوه نتشوم عليه الصلاه والسلام ان جئ داخل نفس المسلم وداخل ايمان المسلم ان جئ يقين وان ان جئ عقيده وان ان جئ توحيدنا عقيده اليو صافي عقيده صافيه التي لا تشوبها شائبه عقيده اليو صافيه انباء حينه شوايب دنياك هذه هي الفائده العظيمه المتعلقه بهذه العباره هسه ان ابن ملي مسلم اكايه مع مكني ناوتلف اتامل مع مكني عباره هي ರಬ್ಬೋ تُكفى فهمه من النهايه يا اخوان تنفهم يا ان عباره هي انها وكا ميسingi نافونديشن نزته العقيده يا, يا ان انه لا يلجوا في شذات الا الى من الا الى الله تبارك وتعالى ان مننوا هذا والقاعده هي التوحيدي قاعده هي يا عقيده na Na Na sunna sunna ya ya mtume mtume alayhi alayhi salatu salatu Qur'ani Qur'ani Qur'ani Imekuja imekuja Kadhalika kujenga Kisha Kuibainisha zaidi zaidi Tunasoma katika Tukufu ಸುನ್ ಸಲೂ ಕೀಜಾ ಸಲತ ಸಲ ಚೀಜೋ ಕಿಫ ಯುಹ watatu Ambao sahaba wa hawa wa mtume alayhi salatu wa salam sahaba akiram hawa jamaa watatu asahaba ambao mnafahamu kisa chao tumewahi kutaja mara kwa mara kule nyuma katika majalis sabiqa wale ambao lamushariku fi ghazwati tabuk maana nabi sallallahu alaihi wasallam hawaku shiriki katika vita vya tabuk ikanja aya katika sura tauba Inayoanza kwa kusema aya hii nasema wa ala thalathati alladhina khulifu na wale watatu ambao kuna tafsiri mbili za wanazuoni baadhi wa ulama katu alladhina khulifu ai ukhiru ani tauba wale ambao waliwekwa wakachaeleweshwa tauba yao vikachelewwa na wengine wanasema khulifu ai khulifu ani ghazwa wale ambao wame wame hawa kuweza kushiriki katika غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم سي مقام يكو بينيشا ما هو التفسير الصحيح لكن أي من التفسيرين تكين دانا يو نكون ببادة يكو تاج هوا وتواتات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكي زمنين من بيري الله عز وجل ماذا يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبتك هوا صحابة وتاتوا وامتومة عليه الصلاة والسلام كعب من مالك Hilal bin Umayya Murara ibn Rabia radiyallahu anhuma warḍahum walipo cheleweshwa tauba yao maana mtume aliwaambia nyinyi kaeni kando msubiri mpaka amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ishuke kwa hivyo wakakaa wanasubiri tauba na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ishuke hata اذا maqat alayhim alardh bima rahabat mpaka ardhi ile waliokuwa wakiishi juu yake ardhi ile ikawageukia Ikawa sio ardi ambayo wanawaitambuwa wawo Wana sio ardi ambayo ilikuwa ni ardi eh, Sio ardi tena ya furaha wanawaiyua Daqat, ikawani ardi ya dhiki Ardi ngumu ambayo hawa itambuwa tena Na wako Madina Maa Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Wa maa sahaba Hali ikawangumu Wanajua halihi ya eh, ikwan Tumewai kutaja kule nyuma حتى ما ينفقا الى درجه وان يمر ما في احد يسلم عليهم ولا في احد من الصحابه يكلمهم حقنا واحد من الصحابه انا وزغمزش ولا حتى واحد من الصحابه انا واتوليه سلام نواه وكتوا سلام ما في احد من الصحابه يرد عليه السلام لماذا امر من النبي عليه الصلاه والسلام هي ان امر متوب هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى Fisharia al-hajar. Hii na ito hajar karka sharia. Ina misingi yake, ina dhawabiti yake, ina masharti yake. Wacha wale masufaha na waginga, na wapumbavu, wa siujua sharia za dini, na dhawabiti zaki sharia, ambao wanatumia hajar pasina misingi yake. Wala pasina sharia yake vile navotakikani. Wakawa waitumia hii hajar pasipo, pasipo saot. Muislamu muanzake, mwanza. من اهل السنه مثله كتق اهل السنه كما يي مارا يقول هيا هوي ونيا يفانيوا حاجه سافي جاهل ما يعرف ما معنى الهجر ولا يعرف ما هي ضوابط الهجر وما متى ينبغي ان يهجر المسلم وكاتي غاني ان افهم المسلم اغروي قومي سنگی غاني وما شرطي غاني كشريعه غاني لا يفهموها ولا يعقلوها ni maneno toka na yarokota hapa na hapa na yarokota hapa na hapa mgeni natoka kwenye internet tushaona halafu waambia haya huyu wagurwa huyu wagurwa bi ayi qawaid bi ayi dawabit hazi masael taadouha alulama haya ni masael ambayo wanazuuni wamewekea qawaid wanazuuni wamewekea dawabit muayyana ili isipatkaniwe alfurqa bainal muslimin ispar izipat kaniwa mgawanyiko wa kipumbavu mgawanyiko wa kijinga katika waislamu mgawanyiko usio kuwa na msingi kati ya waislamu min ahli millatin wahida min ahli qiblatin wahida min ahli manhajin wahid qa'im ala ma jaa'a 'ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa ala ma anzalahul qur'an kisha unakuta unakuja watu wawili hadha yurid an hadha wa hadha yurid an hadha haya kulani hivi ni hajar wailon lak waihak ayuha almuslim na hii yote ni shida kutokana na wale watu ambao atau alilmi min ghairi babi wale watu wale wengi lia ilmu sio kupitia kwa milango yake na kila anayeingilea ilmu min ghairi abwabi anakuwa na shida kwa sababu allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu waliboyota min abwabiha yanakuwa ni matatizo tumaliza qissa yetu cha hawa sahaba watatu kwa hivyo walipoona ile ardhi imekuwa nadiki mahallo shahid tunapopata kasisi ekhwan Allah subhanahu wa ta'ala asema hatta idha daqat alayhim alardhu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah ila ilayhi Allahu akbar Ilipofika hadi hiyo ngumu Kwamba mambo ya mekwa badilika Mambo ya mekua magumu Hakuna anayezugumza nao Hakuna anayamiliana nao Hakuna kitu Ardhi ime wageukia Anasema Kaabin Malik Nikita hamaka anayona ardhi ile na uishiju yake Siyo ardhi na uijuwa Watu na uishinao Siyo wale watu na uajuwa Hali ngumu ya kwamu من اصعب الحالات وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه هي ظنوا هنا ketika ايه يا اخوان باجماع قول المفسرين ظنوا اي اي قنو نوا كانوا يقينا ظن انكوجه وقت مغيره في القران بمعنى ماذا اليقين غالبا ياتي الظن في القران بمعنى اليقين و بمعنى اليقين فايوه وكان يقينيشا ya kwamba anlama alja'u minallahi illa ilayhi hakuna pengine pa kukimbia isipokuwa kurudi kule kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio akida ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijenga ndani ya Qur'ani ameisimamisha misingi yake ndani ya Qur'an akaja mtume sallallahu alaihi wasallama kadhalika akaiwekea misingi akaiwekea na qawaid ukishalewa maneno haya katika katika maneno Maneno ya ambayo, ya ambayo baadhi ya muatakadati ambazo. Haz, this is the ಿ ya akida. ನೋ ambayo tunabainisha hapa leo katika ಅಂಬೋಸ ಹಾಜಿ ಕುಸಿಮಾ ಮಟಕಿ ಬೈ ನಿ ಮನೆ ನೋ ಯೋ ನೋಮಾ ರಹಮ್ ಲ يقول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه محمد ابن علي الشوكاني اليماني متوفى سنه 1250 من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم. ketika kitabu chake kinachoitwa Ad Durr An Nadhid fi ikhlas kalimat at-tauhid katika kitabu hichi cha ad-durr an-nadhid imam shawkani muhammad bin ali mwanachuoni mkubwa anjulikana katika ilmu ya tafsir ilmu ya hadith ilmu ya usul katika ilmu ya tafsir kitabu chake mashhuri anjulikana fathul qadir lil imam shawkati katika ilmu ya usul usul al-fiqh bahri kitabu chake kinajulikana irshadul fuhul kaskaeemo ya fiqi na vitabu mbalimbali kiwemo kitabu cha ad-durar al-bahiyya na vitabu vingine na vitabu vingine vingi sana wala chuoni ambaye amekinika katika elimu mbalimbali rahmatullahi ta'ala alayh mpaka wanazuoni wengi wakamhesabu kwamba alikuwa ni mushtahid mutlaq mushtahid mutlaq bimaana انه ma kana yataqayyad bi madhhab mu'ayyan am enfika daraja katika ilmu ya istihad ya kwamba sasa hana haja yeye kufanya taqlid يماط حب يو يوت انما ينظر في الادله نظره اجتهاد انا انغاليه كتابه ادله نظره اجتهاد فيستنبط منها يستنبط منها ولا يقلد اماما هذا يسمى عند العلماء مجتهد مطلق فسب كنا مجتهد اينا بي كنا مجتهد مطلق لا مجتهد امبا يعني مقيد مجتهد مطلق نمجتهد امبا انا فانا اجتهادي يا كلمه انجه مذاهب حنا ها حكفون على مذاهب معينه هذا مجتهد مطلق كما هو كان امام الشوكاني كنشكونا مجتهدينه ونجine ambao اجتهاديو ايكو في دائره المذهب يكون داخل مذهب فلان ينه مجتهدي لكن يوكو كاتيكا دائره يا مذهب فلان هذا مجتهد مقيد بمذهب معين نوابي بن وانا يقول كان فيقول هذا الامام رحمه الله تعالى عليه كاتيكا ذر النضيد كراسا نباري سبيني نوزكوا ستيني كُلتُكَمَنَا نَتَفَوْتِي طَبَعَ أَوْ تَعْبَعَ مَاوْ تَقُونَ دَكُوِ تِزَامَ أنا سيما فانظر رحيمك الله فانظر رحيمك الله تِزَامَ الله أكو رحيم ايو انا سوما من انوها يكي هايا إلى ما وقع من كثير من الأمة تِزَامَ يَلِي أَمْبَيُو وَمَيْنْجِيَنْ wengi wengi wengi katika katika katika umma umma umma wale wale muhammad sallallahu wasallam almanhi an mambo ya ghuluu ghuluu ni kupita mpaka mujawazatul ಚಂಪಾಕಲ್ದ Ni kufuka mpaka Almanhii anhu Ghuluu ili yukatazwa Ni ghuluu ipi Na imekatazwa wapi Na nanani Ghuluu anayuzungumzia hapa imamu shaukani Ili mpata kuhyelewa Mana manino haya natoka nyuma Tasa tume anza hapa Ili tuingia mweja kwa mweja katika mahalo shahit Na tutungia wakati Lakini ili ni wape kutoka nyuma Anakusudia hapa rahima Allah wa ta'ala Fi sallallahu sallallahu alayhi alayhi Alayhi wa wa wa sallam sallam katika juu juu ya ya maqam cheo salatu salam ಅಲ್ಗಲೂ ಓಫಿ ನಬಿ ಸಲಮ ಊ ಕಠಿಕಮಠಲ್ಲೂ ಯಮಟೋಮೆ ಊಜು ಚೆಮಠ ಸಲ ಮಕಾಮ ಕಠಿಕಾದಿ ನಾ Katika ಕಟ ಕಾ ಮಕಾಮ ನಟ ಕಾ ಮಂಜುನಾ manzila ಕಟ katika kumsifu Mpaka uka vuka mpaka Na kule kufuka mpaka Katika kumsifu Salawatu Rabbi wa salamu alayhi Asema Imam Shaukani Almanhi anuhu ili ukatazwa Ame kataza? Naam amekataza Salawatu Rabbi wa salamu alayhi Thabata thalika Bi ahaditha sahiha Thabita Ani Nabiya sallallahu alayhi wa sallam بانه نهى عن الغلو في المدح فيه جابه ام بالمتوم عليه الصلاه والسلام املى اطر في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال صلوات ربي وسلامه عليه يقول عبد الله ابن عمر سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطراتي النصارى المسيح ابن مريم موسي فوكم باكا اطراء معناه المبالغه في المدح والثنا اطراء ما نكوفكم باكا ketika قصيفو و ketika كونا صفان زوري زوري هذا معنى الاطراء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاطراء اطراءه و ما يفني النصارى mpaka ikawapelekea wakasema kwamba almasiih ni ibn maryam itra wa mafanya wayahudi mpaka ikawapelekea wakasema uzair ibn allah na masiih ni ibn allah walisema ana sara almasiih ibn allah ni mwana wa mungu na wayahudi na wao walisema uzair ni mwana wa mungu yote hii ilitokana na itra almubalagatu fi almadh wa thana kuvuka mipaka katika kusifu ningine anakuambia katika kuifanyia tawili hadithi hii ili wapate mlango wa kufanya mbalagha katika kumsifu mtume alayhi salam husema hii itra hayakusudiwi kule kuzidi kumsifu sana la inakusudiwa hapa ni usiseme mtume alayhi salam ni mtoto wa mungu maana hilo ndilo lilisema manassara sasa ikawa maana ya itra alayko sodia mtume maana yake ni kusema mtume ni mwana wa mu au maneno yaliokuribia kama hivyo sasa ikatoka hadithi katika ta'wil ya daira ambayo ni aam ikaletwa katika daira ambayo ni dhayqa daira bayqa hi ya huudi na manasara na ila hali ulamaa alhadith wanasema makusudiwa hapa ni almubalaghah fi almadh wa thana inaambayo inapelekea kufika kule walipofika wayahudi na manasara na wayahudi na manasara hawakusema moja kwa moja aliyahudi ni almasih ibn Allah na wale wakasema uzair ibn Allah fi anin waahid au fi yawmin waahid hawakusema siku moja walitoka nayo mbali wakaja wakaja wakaja wakaja kull yawm yazidun kull yawmin yaziduna fil madh yaziduna fil madh mbaka wakafika kusema mtume alayhi salatu wa salam Isa ibn Allah na uzair ibn Allah فونديو معنا اناسما امام اشوكاني رحمه الله اناسما في الغلو المنهي عنه كشان اناسما المخالف غلوه ambao inakhalifiana likitabi Allah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam gulu ambao inapingana inakhalifiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na inakhalifiana na amri na hadithi na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam nuwasil ba'd al nakamilisha maneno ya imam shoukani rahimahullah ikhwan fi durr an nadid ana sema fundur rahimakallah ila ma waq'a min كثير min al-umma min al-ghuluw al-manhi anhu katika ghuluw ambayo imekatazo al-muhalifi likitabi allah ta'ala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam tizam ila ghuluw ambayo ameifanywa mtume alayhi salatu wa salam katika kusifiwa ambayo ime mwanzo ameikataza na thalian al-muhalifi inayukhalifiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Quran na kadhalika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja pakapa ehwan tunakamilisha maneno yake thumma yaqulu rahimahullah halafu anasema kasana tupa mfano wa hi ghulu fi madhi an-nabiy sallallahu ghulu ರಾಹಿಹಿ ಸೌಕಾಪು ತಮಿ ನಪನ ತಮುಲ್ جو يا مننه امام الشوكاني وهو عالم من كبار العلماء التزامه علي بمطايا امام البثري ماذا قال قال رحمه الله ترحم عليه علام يدلك هذا هذا يدلك على ادب العلماء مع المخالف آداب العلماء مع المخالف أو مع من وقع منه حفوه او مع من وقع منه خلل اداب يا ونزوني خصوص يله امتokiaه kutoka quake khilaf امتokia kutoka quake khalal او حفوه مكosa او مخالفه شرعيه فالعلماء رحمه الله رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا على ادب الجمل من آداب المناظره من آداب البحث والمباحثه من آداب بيان الحجج الشرعيه حتى على حتى مع المخالفين حتى pamoja ولا ولا مخالف فكانوا يبينون الحق لكن لا يتعرضون بالسب او الشتم في شخصيه المخالف لذلك سيكا ويدايا رحمه الله تعالى عليهم انه يلكانا هي دي صفه وان ازون العلماء اهل العلم والفضل سيكا ويدايا kuenda mpaka katika shakhsia ya yule ambaye ni muutarifu au yule ambaye ni mukhalif aikashikwa ile shakhsia yake bi sabbi wa shata illa fi halat halat mathalan halatu inad au halat mathalan atakabbur wal anjahiya wal suu adab ikiitokea ikifika marhala hiyo inakuwa ataaamul maahu bima yaliqu bi maqami بما يليق بمقامه لكن كوايدا ونظون كانوا يتادبون حتى مع المخالفين قال لي امام الشوكاني ذكر البصيري رحمه الله ثم قال رحمه الله وبينماناه كما فرح ولا حكم عليه بالشرك مطلقا كما لوف ان تكوا بينشا مبهله ان امتجه حتى امتجه امام الشوكاني في هذا الكتاب انه يغلب على الظن انه قال هذا الكلام كذا وكذا وكذا كذا فالحق في هذه المساله كما بينشوا كما مثلا في في في برده البصيري كتابه برده ابو صيري فيه الفاظ شركيه فيه من الكفر فيه كذا فيه كذا فيه كذا من المخالفات لكن لا يعني ذلك مطلقا موجه قموه بان قائل هذا الكلام مشرك قائل هذا كلام كافر قد كفر بالله في تفصيل فيه تفصيل انا عاوز اجه هيا الي هم هم ndani katika hii burda katika haya mabati ambayo ni mukhalafat aqadia mukhalafat fil aqida anta tu'minu biha wa ana yaamini fa in jazama bil iman biha akiwa ana yaqini kwamba haya hii ndio aqida huna al'an iqam عليه al hujja hapa sasa itakuwa hujja imesimamishwa kwake na ameyakinisha kwamba hii ndio aqida yake anaambiwa basi ikiwa wewe ndio ndio aqida yako ni aqida ya makosa yake fihukm عليه bima yunasibu سواء كان كفر او شرك او كذا او كذا fiyetoka pamoja ehwan hii ni malhuda ambayo imetokana na hii ibara ya imam shaukani rahmatullahi taala alayh kwa hivyo mnapata hapa kwamba واكو watu ambao aweza kuwa ni muhtarif aweza kuwa yuwapinga kauli minal aqwal yaahtaridu ala qawl yaahtaridu ala ala bahth yaahtaridu ala aqida lakini al mushkila annahu yaf'alu dhalika bifujur kuna watu ambao wanaofanya hivyo wanaofanya mambo hayo kupitia kwa fujur fil husuma wal fujur fil husuma min alamatin nifaq كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم واذا خاصم فجر من انبوينيا katika khusuma anapoingia katika munadara huenda katika daraja ya fujur mpaka kao tuhumu watu kwa mambo yasiokuwa sawa waweza kumbayanishia mtu haki au waweza kutaja haki tubayyin lahu bil hujaj wa bil adilla wal barahin sasa yeye badala kukabiliana na hujja na dalil akawaachana na dalil na hujja akawashika wale wanaozungumza dalili faytahimhum bima la yaliqu bihi akawatuhum kwa mambo ambayo yasio fa akawaita mathalan wanafiq akawapa sifa za wanafiq akakwambia wa idha ra'aitahum tu'jibuka jisamuhm aw akawapa sifa za khawarij kwamba hawa wana sifa za khawarij eh wanasoma qur'ani lakini qur'ani la yata la yatajawazuhum au shay min hadha alqabil او صفاءه وكذا وكذا ستكتب شهادتهم ويسالون هاي المننو يوتي انا يانديك سوف تسال امام الله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فاعد لسؤال جوابا جواب تگنيز جواب يا سؤاله امبالو سوف يسالك الله عز وجل وكيفهم انهم مسؤولون امام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا ادب يا اخوان فلقينا من ائمتنا هي دي الاداب يا علماء الدليل يقابل بالدليل الحجه تقابل بالحجه وتقرع بالحجه لكن لا تتهم الناس بما لا يليق لان هذا ني جنب امباله يوقعك في حساب مع الله تبارك وتعالى حس انا اسلم امام اشقاني كماليزيا يا اخوان هيسم كما يقوله البصري كما اللي وقسم البصري رحمه الله يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمى يا اكرم الخلق اوي ولي مكرمو زيدي فيت فيومبه ما لي سواك من الوذ به سين مغيره واقندوا خشيكمانا ناي وَا قَنْدَ قَوَكِ كُتَفْتَحِي مَايَا اَلْلِوَذْ اَوْ اَلْيَاذْ اَللَوْذْ كُل هَذِهِ تَصْرِيفَات مِنْ كَلِمَتِي يَلُوذُ بِهِ مَا لِي سِوَاكَ مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِينَا الْمُغْنِي وَقَنْدَ أَيْ لَا لِي سِوَاكَ الْجَأُ إِلَيْهِ سِينَا الْمُغْنِي وَقَنْدَ كُتَفُتَا لُجُوءٌ قَنْدَ كُتَفُتَا حِمَايَةٌ وَحِفْظٌ وَنِكَاءٌ وَإِسَاعِدِزِ سِوَاكَ إِسْتَقُوَ وَوِوِ وَوِ أَكْرَمَ الْخَلْقِ Tena nitafuta nita, nita, nita, kwako malja Rinda hululil hadithi al-amami Pindi kutakapo zuka lile li janga kubwa Lile chatizo kubwa li takaposimama Ile shida kubwa inaposimama Sina mungina wakukimbia kwake isti kwa kwa wewe Man? Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallamu لجوء المسلم عند حدوث عند حلول الحادث العممي هل يكون لله تبارك وتعالى ام هي صفه يشاركه غيره من البشر هي صفه يا الله جل جلاله وحده او ني صفه ام أن باي انا شريكنا ناي الله جل جلاله pamojaنا ونين ما في احد يشاركه فيه الدليل من القران tumewasomea aya wa dhanu an la malja'a min Allah illa ilayhi weka fahamu ayu alikhwa aya hii twasoma kuhusu sahaba ambao walikuwa katika hali ya dhiki na shida mjini Madina wakati wanaishi na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ingekuwa ni malja' ni kwa mtume sallallahu rabihi wa salam alayhi ilikuwa kukimbilia ni wapi ila rasul sallallahu rabihi wa salam alayhi لكن الله نبينها يقول كما والكون يقيني يا كما حقنا ملجا الا الى من الا الى الله تبارك وتعالى فكيف يلجا المسلم كيف يلجا المؤمن الى غير الله تبارك وتعالى لا نبي مقرب ولا ملك مرسل يستحق هذه الصفه الربوبيه من صفات الله تبارك وتعالى الربوبيه اكو ndio maana anasema imam mashoukani maneno hayi anasema kama yanakuuluhu albusiri hii ni gulu guluu fi madhhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ikifika daraja kwamba muislamu ana sasa anayakinisha kabisa anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuljao ilehi inda shada'it khalafa alquran au la khalafa alquran khalafa sunnah wala ma khalafa khalafa sunnah sunna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam وقومت عليه الصلاه والسلام انسممشه قاعده هي انيجئ عقيده هي جوه المسلم. وقوممبيه اسمه في ذكر النوب وان لا ولا ملجا ولا منجا منك الا اليك. هسه هبا انمبيه المسلمو اوي نفهمو هي عقيده. ما يقول له لا ملجا الى الى من؟ الى الله ورسولك. sallallahu alayhi la malja wala manja minka ant ya rabbal alamin burda katika katika hii beti yao wanasema ಬೀೀರ ಒ ನಸೇಮಾ ಹಸಿರಿಶಾ Kwa Kwa kwa siku siku Siku ya qiyama, alha, alha, alha siku ya kiyama kiyama kiyama Wakati Al al Ni tukio la Itakapofika Hakuna Hakuna kukimbilia mtume wa sallam, kwa mtume sallallahu wa sallam, wa Tutamkimbilia sababu Allah ta'ala hiyo itakuwa nkasirika ಹಾಕೂ ನೋಮಿಲಿಯ ni sawa na wakapita hapo katika barabara hiyo wakaingia kwenye shafaa na hapa buswiri hazungumzi shafaa zuusiri anazungumzia malja anazungumzia aludhu ay alja la yetakalamani shafaa shai wa antalja ila shakhs shai akhar hada shai wa hada shai dalil yako ni kwamba matamshi mawili yote yamekuja haya ndani ya Qur'ani فلا يمكن ان يكون هما بمعنى واحد لا يمكن هوكو يماكوجه ملجا وهوكو يماكوجه شفاعا ndani القران كما في سوره البقره ساسا منينو هيا جيني ساوى kwamba kuamini kwamba hi alhadith alamami alikusudia busiri ambae ni mshairi alifariki mwaka wa qarniy qarniya 7 hijriya sanat 696 lilhijra qarniya 7 hijriya je ni saba kuamini hivi kwamba kama walivyofasiri baadhi ya wale waliofasiri burda kwamba hii hapa amemaanisha yaumul qiyama kutakapokuwa na janga kubwa kwa hivyo tutakimbilia mimi nitakimbia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alja'u ilayhi tunarudi ndani ya Qur'an kutafuta jawabu Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi surati ash-shura آية نمبر أربعين نصاب استجيبوا لربكم Aha. استجيبوا لربكم كي شاء من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ردينك و الله سبحانه وتعالى اتكييني ميت و الله جل جلاله من قبل ان ياتي يوم قبل هياج سكو لا مرد له من الله اي يوم هذا يا اخوات اي يوم يا اخوان بوناموسيف هذا يوم القيامه هاي سكيزه يوم القيامه ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم في يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من ناكير hakuna pala pengene apako kimbia siku hiyo yaumul qiyama hakuna maana komi malja itha naf allah subhanahu wa ta'ala al malja yaumul qiyama illa ila man ila allah tabarak wa ta'ala kwa hivyo hizi tawil ambazo zimeingia katika njia ya kutetea hizi beti ametaja pia kadhalika imam shoukani rahmatullahi ta'ala alayh kama hapo mbele كو باقسيمة كو انجليا بلكماليزة بادة بجهي ثم قال شوكاني رحمة الله فانظر انجليا كيف نفى كل ملاذ انجليا نمنا بصير وقال كلا اين يا ملاذ كلا اين يا ملجا امي كتا امام البصير كما اكون ملجا اكون ملاذ كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله و رسوله صلى الله عليه وسلم اسبقوا ملاذ ya mtume ya mtume alayhi salatu wasalam ambaye ni mja wa allah subhanahu wa ta taala na mtume wake na sababu imam shoukani kutaja lafthi hizi mbili anaishiria ya kwamba hizi mbili ndio sifa za mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe alioambia waislamu mkitaka kunisifu munisifu kwa sifa hizi mbili pekee yake ilikuja wafti ya bani amir walikuja watu kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam wa kamwambia ya sayyidana wabna sayyidina ya khairana wabna khairina tume alayhi salatu wassalam akawaambia as-sayyid huwa Allah as-sayyid huwa man Allah tabaarak wa ta'ala akawaambia qulu biqaulikum aw bi ba'dhi qaulikum la yastahwi'annakum ash-shaytan sami ni hayo mnao yasema lakini mchunge shaytani asiwachezee innama ana abdullah wa rasuluhu mimi ni mja wa allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake faqulu semeni abdullah wa rasuluhu kwa hivyo kuna sifa kushinda abdullah wa rasuluhu ya ikhwa hapo azham sifa hada iblaagh fi madh nabi sallallahu alayhi wasallam aladhi ikhtarahu huwa binafsihi salawat wa rabi wa salam alaykum ndio maana anasema mamo shoukani anasema akakata albusairi akaondoa kila maladhi ಮಲಾ ಯ ರಸೂ ಸುಮ್ ಸುಬವಾ ಯುಾನ ಫನ್ ಸಾಮಾನ್ ಶಾತಿಮೀಲ ಉಂಕಿ ಮಿನ ಶಾನ يا عمي يانقو حباس فني عمل يكربشقه الله سبحانه وتعالى اني لا املك لك من الله شيئا لا اغني عنك من الله شيئا يوم القيامه هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم نثبت له شفاعه نثبت له شفاعه صلوات ربي وسلامه عليه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه شفيعنا يوم القيامه لاكد لا نبالغ ولا نماري في ذلك ولا نبالغ في في مدح النبي صلى الله عليه وسلم الى درجه الاطراق كمل لي شمنن امام الشوكاني انا اسمع بعد ان قال الا عبد الله ما عدا عبد الله ورسوله صلى, صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى نا جنبهي أم لك أميلي سيمة إمام البصيري لا شك نجنبه أميلي لما كنتك يوم نمتم عليه الصلاة والسلام ثم قال فإنا لله وإنا إليه رجع كشك مليزيه من نهاية أنا مليزة إمام شوكانك وكسيمك وقد وهذا باب واسع Na mlangu huu, mlangu wa madhu Na mlangu wa kum sifu mtume Mipaka kufuka mipaka Ni mlangu ambao nimpana Wa qad talaaba shaitan Bijamaati Min ahli l-islam Na shaitani amekusha kuwa chazea Watu wengi katika watu Watu wa islam Min jamaati l-islamia Watu katika u islamu Shaitani amekusha kuwa chazea Na kawafungulia Kila aina yamilangu na asbabu ili wapitie ndani yake katika mlango wa madhhab nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balagu fi madhi ukimwambia mtume salawat rabihi wasallamu alayhi abdullah wa rasul alhaq ya ikhwan je utakuwa umemshukishia hadhi na manzila na cheo chake salawat rabihi wasallamu alayhi wa huwa aladhi ikhtara hadhi almanzila li nafsihi Na yee ndia ila ikwambia, mimi napenda munismamishe hapo, na munifikishe hapo, alipunifikisha Allah Jalla Jalalu. Atakua mepungua, Tumi alayhi wa sallam katika tcheo, ukimambia, ya Rasulallah, abdullahi wa Rasuluhu, atakua mepungua tcheo. Kwa hivu ikawapelikia hawa mpaka waka, kama hivu albwasema, imamu shawkani bi khususi, albosirik. ثم قال رحمه الله تعالىكم ماليزيا كبيسه من الهياه كما بعدا يا قسما كو كما هيا ان مambo ملango الشيطاني ambao تلاحب الشيطان بجماعه من اهل الاسلام وكافو ملango ambao انسمه من الشرك لفظ امام شوقاني اكا وفتح ليه الشيطان ملango من الشرك مع اسباب مختلفه كواسباب مبالي مبالي akawafungulia sababu hii akawafungulia sababu hii wa kullu hadhihi alasbab tuaddi bihim ila madha tuaddi bihim ila shait. Kwa hivyo inakuwa ni wasila, ni wasaaili shirki. Ndipo pale wamsikia mtu yalja bin nabii sallallahu alayhi wasallam, yastaghiithu bin nabii sallallahu alayhi wasallam. Wa al-istighatha bil rasul sallallahu alayhi wasallam manhi an wa huwa min al-shirki la shakk. Li'annahu la yustaghathu illa biman illa billah azza wa jalla. kwa hivyo hii tambi ayu alikhwa nao mfano tumeupiga ili kusimamisha akida na qaida hii ambayo ameitaja imam shaukani rahimahullah taala na sio yeye peke yake bali jam'un kathirun ghafid min ahli alilm ambao wamekuja kuubainisha masala haya na ametaja imam shaukani hapo hapo umo umo katika ad-dhorr nadhi anasema inaghlibu katika vanna kwamba al-basiri amesema maneno haya li ghafla au لي, لي لي لي لانه لعدم التيقظ amesema maneno haya kwa sababu ya ghafla au kwa sababu ya adam atayqadh bila ya kuzindukana kwamba amesema maneno ya makosa asema fahaman waqa fi shay'in min dhalika min al-ahya yule katika wale watu walio hai ambao atazungumza maneno kama haya ambayo ni ya makosa yubayan lahu ha يعني انا بينشيوا بالحجج الشرعيه انا بينشيوا مننوهايا كما هيني حلال بالحجج الشرعيه بحجه ذاك الشريعه هذا ما قاله الله تبارك وتعالى هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حجج شرعيه فلهو اكرودي نيما كما قال الامام شوقاني فبيها كما هاكرونيما اتakuwa نرودي كله كله امبابه ومتاجا الامام شوقاني كله نيما حكم yake ni ni Na wale watu ambao, na akiwa yule leesema mani nuhaya, anasema shaukani Wa in kana kailu, hadha al kalam, tehta thara Akiwa yule leesema mani nuhaya, ashakufa yukukule mchangani chini Ina kwa tasa ni wajibu Kwa wale wale ohai, wapewe irshad Wapewe uh, tambi na irshad Ya kwamba jambo hiri ni khalal, jambo hiri ni makosa Ili ibainike kwa wale kisha anamaliza maneno haya anasema imam shoukani anasema waqad waqa'a fil burda wal hamziya shay'un min hadha ha min min hadha jins shay'u kathir na katika mashairi ya burda ya huyu huyu mashairi mwandishi na ana mashairi mengine ambayo yanaitwa hamziya hii burda ni mimia mimia ni mashairi yanomalizika kwa mim na hamziya ni mashairi ambayo قافيا yake ya mwisho ni hamza ana mashairi mengine ambayo ni hamziya Mbaka wanazuhoni wanasema Wale ambao wamesmama kutetea baadhi ya zilei beti Ambazo amekosea imamu al-Busiri Na waka, wakadai kwamba bado amepata Na bado yukosawa Wanasema Yale yale mabeti imamu al-Busiri Ameyabainisha katika hamzia kwa luga nyingine Na inabainisha kwamba msimamu wake uko api Sasa shida iku api ya kwani Shida ni taasub al-mamkut Shida ni ataklid at Al-aama ني كل امرء ما عيونه اعميا فتعني يقبل الحق حتى يقبلنا وكيري ان البصير اخطا من البصير يا اخوان معصوم من الانبياء لا يخطئ ما هي البرده كتاب انزله الله تبارك وتعالى سبحان الله احفنا يتدبرون القران ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Qur'ani ingelikuwa haitoki kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio ingelikuwa na khilaf ingelikuwa na na akhta ingelikuwa na makosa ingelikuwa haitoki kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nini manake ina maana kwamba ayu kitabin min indhi ghayrilah yujat fi qad yujat fi sahih al-Bukhari yenyewe in taqada in taqada ba'd al-ulama fihi min al-ahadith wa huwa sahih al-Bukhari asahhu kitabin ba'd al-Qur'an hadha ma nadin dhahabi هي ديننا نحن سيس في الاسلام اصحى كتاب بعد القران صحيح البخاري يليه صحيح مسلم الصحيحان مع ذلك انتقدت بعض الاحاديث وهذا صحيح البخاري تتوقعوا برده يا اخوان لذا شي ده ni pale anaposimama mnadamo akwambia la yumkin an yujad fihi khata hayuizekani kuwa na makosa mali al-busiri ma yukhti man huwa wama hiya al-burda ايات انزلت من من السماء هو بشر بشر وكل يؤخذ من قوله ويرد كل ما ينجكلوه تحت قوله ياك انا اندegesh hapa amekosa imam al-basiri maneno ya imam al-shawkani ana sema yubayan kama angalikuwa hai ana sema yuqamu alayhi al-hujaj al-shar'iyyah tuqamu alayhi al-hujaj al-shar'iyyah wal-barahin wa yubayan nabanishwa khata' yake kwa api kisha anafata kama vile wanazuoni wengine hapa nakosea hapa na napokosea hapa shida iko ape ikhwan atahassub almamqut an ila tahassub bambofu isiyokuwa na maana mtu amesimama nayo haiwezekani hapa buswiri amekosa haiwezekani baba wa hadha khata wadih bayn an talja ila ghairi allahi tbaraka wa taala sasa ukatia tawili hivi ukatia tawili hivi katia tawili hivi kul hadha litabrir ما قاله البصير الله الله الله تعالى عليه وهو بشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه السلام عليكم ಮಬ್ಬಾರಬೀೀನ الله وبركاته